في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فاصبح عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد، فأما الإنسان إذا مبتلىه ربه فذكرمه ونعمه فيقول. ربي أكرمن، وأما إذا ما بيتلهف فقد راعيه رزقه، فيقول ربي أهان، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحار.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 ربك والملائكة صفّا صفّا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكّر الإنسان وأن له الذكر. اقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوما اذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد يا ايتها النفس المطمئنة